يام النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابتي الكرام وعلى العظام المستكنين الشرفة وبعد إخوتي الكرام ختام اليوم بفضل العرف على سورة الأنبياء هذا سعادة ليس بعدها سعد اللهم أسلنا الأمور كلها يا رب العالمين فسامحونا على التأثير نبدأ الآن بالتفسير ثم نثني بعد ذلك بالفقر وبالعقيدة في العقيدة أيضا احنا انتصفت الوسطية وعلى مشارف الانتهاء من السفرينية ولله الحمد والمنة سيكون في صفر فاحتملوني وفي الصفر إن شاء الله نكمل السنان بإذن الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإِن تَوََّو فَقُلآذًَا تُكُمْ عَ سَوَ وَإِن أَدَرِي أَقَرِيبٌ أَم أَمْ بَعيدُ ماتُ عَدُون إَِّهُ يَعلَمُ الجَه مِنَ القَوْلِ وَيَعلَمُ مَا كَكتُمون وإن أدري لعله فثنة لكم ومتاع إلى حين قل ربي, قل قل ربي حكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بذلك الله رحمة الله بلغنا إلى قوله جل في علاية منطو السماء كطيف تجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا ان كنا فاعلي <تصفيق> نعم الله جل في علاية لهم هذه القضية القضية العظيمة قضية البعث والنشور لأنهم ينازعون في هذه, في هذه القضية ويردونها على قائلها ويقولون كالدهريين ما هو ما يهلكنا الدهر والله تبا بين لهم آيات العظيمة من آيات الربوبية التي تبين أن البعث النشور كبدء الخلق كما قال الله جعل كما بدان أول خلق النعيد وعدان علينا إن كنا فاعلي ولقول الله جعل زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى ورب لا تبعثنا وقال الله تعالى ودرب لنا مثلا ونسي خلقه طالما يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فإن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عرات غرلا يعني كبد الخلق كما قال الله تعالى حفاة عرات غرلا ولذلك قالت عائشة رضي الله عنه أرضاء حفاتا عراتا غرلا قال نعم حفاتا عراتا غرلا فقالت يا رسول الله وينظر بعضهم إلى بعض فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة صديق الأمر أشق من ذلك او الأمر يعني أشد أشد من ذلك فسبحان ربي العظيم هذه المسألة مسألة عظيمة جدا في هذا الباب هي مسألة, مسألة إعادة الخلق كما بدأهم الله جل في علا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فائلي فإن الله ادعى إذا قال صدق وإذا وعد وفا وأوفا قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الزكر أن الأرض رثوها عبادها الصالح ولقد كتبنا في الزبور من بعد الزكر أن الأرض يعد يارثوها عبادة الصالح <تصفيق> والقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر والقد في الزبور من بعد الذكر وهذه قلنا ان هذه الكتابة اذا قلنا الاضداد من بعد يعني من قبل كما بيناها قبل ذلك انها وكان ولقه ملك يأخذ كل سبينة غصبة كان امامهم ملك يأخذ كل سبينات غصبة, غصبة. وقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر والقد كتبنا الزبور من بعد الذكر الحق لو قلنا الزبور كتاب داود والذكر التوراة فيقول المعنى هنا وقد كتبنا بالزبور من بعد الذكر من بعد القرآن وقيل الذكر التوراة وقيل الزبور زبور داود عليه السلام أو الزبور الكتاب الزبور المقصد به زبور داود والذكر القرآن ويكون هنا بمعنى في قوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الزكر يعني من قبل الزكر وتكون من الأضاط وتكون هي من الأضاط فقوله تعالى كما قلنا وكان وراءهم مالك يأخذ كل سفينة غصبا أن الأرض يارثوها عبادي الصالحون أن الأرض يارثوها عبادي الصالحون كما قال الله جالف علاء ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوابثين ونجعلهم أئمة ونجعل الوارثين <تصفيق> فالارض لا يرثها إلا الا الصالحون وهذه أيضا فيها اشاره قويه لاهل الإسلام وان اهل الاسلام على تمكين والى تمكين لا محاله وان هذه من السنن الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير بحال ان هذه من السنن التي لا تتبدل ولا تتغير بحال من احوال كتب الله الاغلبنا أنا ورسلي كتب الله قضا وانتهى كاتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولذلك قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم قال فاصبر إن العاقبة للمتقين فاصبر إن العاقبة للمتقين قال قال بأن هنا في قوله تعالى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون قال الأرض معناها الجنة قال الأرض هنا معناها الجنة يعني الجنة إرث للعباد الصالحين وقد استدلوا على ذلك بقول الله دار الحمد لله الذي صدقنا وعده وأرسلنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وإن كان الظاهر هنا أن المقصود بها الأرض التي هي سبيل إلى الجنة الأرض التي هي سبيل إلى الجنة والله جلاله قد قال في غير مموضع من كتابه الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة الآية الزكاة وعمل معرفنا عن المنكر إلى آخر الآيات فيكون هنا التمكين تمكين في الأرض وهذا الذي ورد أن الله جلال في قد بشره بالتمكين عندما قال لبأس على أبيك بعد اليوم والذي نفس بيده لن يترك هذا الدين بيتمادر ولوبر إلا دخله بعز عديد أو بذل ذليل وقد مكن الله الأمة الإسلامية من, من, من الأرض من مشارقها ومغاربها تمكينا أوسع رقعة الإسلام ونشر الدين للأنام جميعا في مدة وليزة من عمر الزمن وقد تحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا أسعر أبيك بعد اليوم والذي نفس يدي لا أترك هذا الدين بيت مادر ولوابر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل بعز عزيز أو بذل ذليل نعم ولما اشتد الأمر احاط اهل الكفري الاهل الاسلامي في المدينة احاطت الثوار بالمعبد بالمعصم ماذا قال يعني قال النبي صلى عندما عندما تحركت خوديا ما استطاعوا ان يحركونها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فضربها بالفاس بالمعول فكانت شع نورا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر اعطيتوا الكنز الاحمر الابيض ولذلك ودع ربها جنعلاه وقال زويا زويت له فرأيت مشاركها ومغربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوالي منها وقد كان وهذا فضل الله يتيه من يشاهد سبحانه جل في أولاد قال وما أرسلناك إلا رحمة وطبع قال, قال, قال إن, في هذا إن في هذا يعني في هذا القرآن إن في هذا الإشارة هنا للقرآن إن في هذا يعني القرآن لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا القرآن بغية وكفاية بأن من اتبع القرآن بلغ ووصل وهذا حق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إنتمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي قال تركت فيكم ما إنتمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي فكتاب الله على يبلغ المرء الآفاق به سبحانه جلاله وقد يعلو ويعلو الإنسان ويتمكن كلما كلما عصمه ربه جلاله بالتمثب بكتاب الله فالحق بأن الإنسان لا يعني لا تزول قدمه تمكينا ورسوخا وعلوا مدام متمثكا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان لا يرقى ولا ارتقي إلا إذا تمثك بكتاب الله وسنة النبي فقال الله جلاله وإن تطيعو تهتدو فجعل وأناط الهداية بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا قد بيّن الله جل فعلاء أنه لا رفعة ولا قبول بحال إلا إذا كان الأمر على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بكتاب الله جل فعلاء قال الله جل فعلاء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر ربناهم ثم لا في أنفسهم حرق مما قضيت ويسلموا تسليما قال الله تعالى إن في هذا يعني في هذا القرآن بلاغ لقوم عابدين يعني هذا سيكون فيه الكفاة وأيضا يكون فيه الوصول إلى الغاية إذا تمسك الكتاب الله جلال فعلاء إن كان عابدا ولذلك قال الله جلال فعلاء عن الكتاب وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمته للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه والرؤية ارتراها الرجل وجاء إلى النساء سلم وفسرها بكر كانت بسبب ممدود من السماء إلى الأرض وهو القرآن يعلو به الإنسان إن تمسك به يعلو به. إن تمسك به يعلو به عليكم السلام وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله مستحيل إن في هذا لبلاغا لقوم عبدين يعني الذين انتفعون بذلك هم المؤمنون لا لا غير المؤمنين الذين انتفعون بذلك هم أهل الإيمان لا غير أهل الإيمان فإن أهل الإيمان المنتفعون بالقران كما قال الرحمن في كتابه بالبيان قال قال وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا في الاخره وهو عليهم عمى لذلك قال إن في هذا بلاغا لقوم لقوم عابدين وا قوم عبدين هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص ويراد به محمد صلى الله عليه وسلم الذين يقيمون الصلاه وتؤن الزكاه وهم لربهم راكعون الذين يسرعون في الخيرات الى ربهم سبحانه جل جل في علا لا يعطلهم شيء عن دين الله جل في الأولى وعن التمسكر بكتاب الله جل في الأولى إن في هذا بلاغا لقوم عابدين بأيذن هنا الأرض يرزوها عباد الله الصالحون الذين يقيمون الصلاة وأتون الزكاة الذين هم من العبادة وبكانوا الذين زلوا أنفسهم من ربهم جل في الأولى وتمثل فيهم بابا من القياد واستكامر الله جل في الأولى قوله جل وعله قال, قال الذين إن في الأرض أقاموا صلاة أعطوا الزكاة وأيضا هم الذين قال في هناك الشيطان منهم إلا عبادك منهم المخلصين قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما وإلا أصوليا كما قلنا وبالغيا أن نفع إذبات يفيد الحصر القصر هذه من باب بلاغة أن نفع إذبات يفيد الحصر القصر ما وإلا من نفع إذبات يفيد الحصر للعالمين من نفع إذبات رحمة أي ما للمؤمنين خاصه فرحمة, فرحمه الله لا تنال الا اهل الايمان رحمة الله تعالى رحمه الرحمن لا تنال الا اهل الايمان والله حكيم عليم لا شيء في موضعه فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمه لاهل الايمان ورحمه لأهل الكفران كيف يكون رحمة لاهل الكفران هو الذي قال جئت للذبح وقال, وقال امرت ان يقذى حتى يقول لا اله الا الله نعم رحمه لاهل الكفران ان كان اهل الكفران ليسوا من العصيان بمكان ولا يقاتلون اهل الإسلام ونزلوا تحت راية الاسلام ودفعوا الجزيه فان, فإن النبي رحم لهم يا يا يا يحصمون دماءهم واموالهم ويحفظهم ويحميهم وما وحسابهم على الله جل وعلا وما على الله جل جلا في اولاد وايضا لولا وجود الله لهم العذاب لولا وجود النبي صلى الله عليه وسلم لعجل الله لهم العذاب لذلك قال الله تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة وهو الذي قال عن نفسه إنما أنا رحمة مهداء هو الذي قال عن نفسه إنما أنا رحمة مهداء وأي رحمة بعد هذه الرحمة أن يتعرف المرء به على ربه جل في علاه فيدل فينكسر فيدعو فيتضرع فيكون عبدا حقا لله جل في علاه آه آه يعني آه هذه والله تحقيق آه أكيد لمادة الخلق ولأن الله يريد من عباده أن يتعرف عليه حق التعرف وهذا يكون إلا من نبيه صلى الله عليه وسلم فأذي رحمة ومن رحمة الله تلف علاء أن أرسلنا رسلا بل أرسلنا خير الرسول وسيد البشر أجمعين هو أرحم علينا من, أم من, أم من أنفسنا وهو الذي يسعى سعيا حثيثا لرفع الجهل عننا وأيضا لرحمتنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وجده يبكي قال ان ربك يسالك والله والله اعلم به يسالك ما الذي يسوءك ما الذي يبكيك ما الذي يسوق ما الذي قال امتي امتي يبكي على امتي الله أكبر الله اكبر رضي الله عن رضي الله عن الصحابه الناقرين وصلى الله على النبي امين قال امتي يا رب امتي قال فجاء الملك مبشرا فجاء الملك فقال اننا سنرضيك في امتك ولا نسوء الناس سنرضيك في امتك ولا نسوء انظر الى فضل الله على ليبك اننا سنرضيك في امتك وهذه دلاله واضحه على هذه الامه مرحومه ولذلك النبي قال ما من نبي الا وقد اختباء دعوته ما من نبي الا واختبأت دعوتي شفاعه لامتي واختبأت دعوتي شفاعة لامتي هنا هذا الرسول الرحيم والله العلا برحمته لنا او برحمته بنا أرسل لنا هذا الرسول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لذلك قال إنما أصبحة وصفة قص Strength انا أنا رحمة مهدأ إنما أنا رحمة مهدأ وهذا فيه ما فيه من الخير الكبير العمين الذي لا أعلم دهإلا الله الرحيم سبحانه وتعصى تعالى إنما أنا رحمة مهدأ فالنبي صلى الله عليه وسلم خلق الله رحمة وبعثه رحمة وأكرم به الأولين والآخرين رب سبحانه رب العالمين قال قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون شوف لم يوحى إلي أنه رب واحد لأنهم لا ينزعون في الربوبية وإن كان عندهم شركيات في الربوبية الحق عندهم شركيات في عندهم شركيات نعم عندهم شركيات فربوبية لكن ما عندهم, عندهم الذي عندهم حقا الـ الـ الغائر الإلهية كليتا لأنهم الذين قالوا قالوا أدعى للآلهة إلها واحدة ان هذا لشيء إيش عجاب يتعجبون بأن الله جلس وعلا يدعوهم إلى تحيد الإلهية والمقصود الأسمن قلذر قال قل إنما اصبح وقصره الان وانما يحيى لي انما الهكم الهو يعني يعني المقصد الاسمى من الوحي لي ان اعبد العباده لرب الابات توحيدا توحيدا وافرادا إنما انما يوحى الي انما الهكم الهو واحد فهل انتم مسلمون فهل أنتم مسلمون اي فهل انتم موحدون والاسلام هو توحيد الله جل في علاه هو الله جل في علاه دين الانبياء كما قال النبي عدنان صلى الله عليه وسلم الأنبياء الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى فالمقصود الأسمى من الخلق ومن أسل الرسل ومن زال الكتب بل ومن خلق النار وخلق الجنة هو توحيد الله جل فعله فيتحدث الكتاب على التوحيد وكيف الوصول إلى التوحيد وأيضا سواب أهل التوحيد وعقاب أهل التوحيد كل الكتاب دل الكتاب يتكلم على ذلك المقصود الأسمى ولذلك يأتي الله دعا برج قد كفر وأشرك بالله وكان مآله الخلوث في النيران فسأله فقال له أرأيت كنت تملك ما في السماء الأرض أكنت مفتدئا من, من هذا العذاب قال الله منعب قال تردت منك ما وأيسر من ذلك وأنت في صلب آذب وأنت في الصلب أبيك أن تعبد أن لا تشرك بشيئا فأبيت إلا الشرك فأبيت إلا الشرك قول إنما لوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟, أنت مسلمون هذا الاستفهام عن طريق الخبر ما يفيد بلاغيا هنا الآن هذا الاستفهام الذي عن طريق الخبر ما يفيد بلاغيا ما يفيده بلاغيا أريد إلاي dependence كن <تصفيق> رصاكم طيب جيبت بسم الله فهل انتم تسمعون كنايه قا... فبق... الحق هل تسمعون على شرككم جيد ففي التقييم على طبق الشركه اهلي وحس... على الايمان ممتازه يا الله خير ان تسلموا تسلموا وتحظى ممتازه ممتاز معبر عبرت بمسلمونة فهو خير لكم جملة اسمية ده لعسلات ممتاز ممتاز أن تكونوا على ذلك عيسلسلم فهو خير لكم وإلا فعقوبة لخيمة من أشر هذا ممتاز إجهات كلها جيدة جدا نعم الاستفام هنا الحق أنه الاستفام هنا كأنها الجملة خبرية يراد بها الإنشاء كان الجملة خبرية يرد بها الإنشاء هذا أردت منكم أولا ثم ذلك الشرح الذي أتيتم به جميعه كله بفضل الله على الخير والصح لكن هو السؤال هنا كان ممتاز أتت بها فالسؤال هنا يفيد انشاء هو أطاقة خبر العكس, العكس هو على أساس أنه كان خبر ردي الإنشاء أي تسلموا يعني هذا يكون خبر خبر يرضي الإنشاء أي استسلموا إنما إلى واحد فاستسلموا له إنما إلى واحد فاستسلموا له قال فأنتم مسلمون فاستسلموا له طيب أسواة دي من الآيات لا ينتفع بالخير الذي آتد به الأنبياء إلا أهل الصلاح لا ينتفع بالخير الذي آتد به الأنبياء إلا أهل الصلاح وهذا يجرنا أن نقول ولا ينتفع بهذا العلم إلا اهل النقاء ولا ينتفع بهذا العلم إلا أهل النقاء المسلسسين زمر في συνises الرسول رحمة يا أبي وأمه الإسلام هو دين الحق الإسلام هو دين الحق إذن نقف عند هذه ويكون بإذن الله غدا استتمام ختام السورة الله في السرع تضلوا